ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاة خُفْ كَبِير فَسَقَلا هُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَا رَبّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير فجاء على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص قَالَيَهُ الْقَصَص قَالَنَا نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ قَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْنَعَهَا 119. ورحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج 110. فإن أتممت عشرا فمن عندك 111. وما أريد أن أشق عليك ستجدني 114. وإنشاء الله من الصالحين 115. قال ذلك بيني وبينك 116. أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي 117. والله على ما نقول وكيل